السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف حالكم شيخنا صوت واضح الحمد لله هل تسمحوا لنا أن نقرأ دكرة دكرة. بسم الله الرحمن الرحيم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 نعم سوت واضح. طيب. بيسناد يكون متصل إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن اللي علم الإجلي قال ومن يرغب عن التي براهيم استبعاد عن ذلك أي لا يرغب أحد إلا من سفه نفسه خسرها أو جهل نفسه أو ضل نفسه بتفاهيه وسوء تدبيره والمستثنى بدل من ضمير يرغب لانه في معنى النفي ولقد اصطفيناه فؤه كيف كيف شيخنا لا يرغب عنها احد لا يوجد عندي عنى اي لا يرغب عنها احد بارك الله فيك اي لا يرغب عنها احد قال في الحاشي أو الجهلة فلم, ي... فلم يعلم أنها مخلوقة لله ويجب عليها عبادة خالقها وعن المبرد سفها بكسر الفاء متعد وفي الحديث الكبر أن تسفها الحق وتغمض الناس طبعا حديث في مسلم بلفظ آخر وفي غيره ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه للرسالة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وهذه حجة وبيان لقوله ومن يرغب إذ قال ظرف اللي او أو بإضمار أذكر كأنه قال أذكر ذلك أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى له ربه أسلم استقم على الإسلام أو أخلص العمل لله أو أسلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه قال ابن عباس رضي الله عنهما حقق ذلك هكذا حقق ذلك حيث لم يستعن بغير الله أو لم هكذا شيخنا حقق ذلك حقق ذلك حقق ذلك حيث لم كيف الكلمة شيخنا هنا نقى ذلك حيث لم يستعن بغير الله حين القيا في النار يا آه نعم الله نعم ما شاء الله انك حقق ذلك حيث لم يستعن بغير الله حتى القيا في النار قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بالمله او كلمه الاخلاص ابراهيم وابنيه ويعقوب أي وصى هو اي وصى هو ايضا بابنيه يا بني على إضمار القول أو متعلق بوصى لأنه نوع من القول إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا عليه أم كنتم شهداء منقطعة والهمزة للإنكار أي ما كنتم حاضرين وهذا رد عن اليهود حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألاستتعلم أن يعقوب يوم مات أوصى ببنيه بأوصى ببنيه هكذا أو بنبيه عندكم بنيه بنيه أوصى بنيه أوصى بنيه باليهودية إذ حضر يعقوب الموت ثم الكلام ثم الكلام ثم ابتدأ بقوله هكذا تم الكلام إذ حضر يعقوب الموت تم الكلام ثم ابتدأ بقوله إذ قال لبنيه كأنه قال أذكر ذلك الوقت حتى لا تد لا حتى لا تدعي إليه اليهودية أو لا تدع إلى اليهودية لا تدعي عليه اليهودية. حتى لا تدعي عليه اليهوديه طيب هنا عندي حتى لا تدعي إليه. حتى لا تدعي عليه اليهوديه او متعلق بقال نعبد ما تعبدون من بعد قالوا نعبد حتى لا تدعي عليه اليهودية أيوة. لأنه قبل اليهودية مم. طيب هذا هذا يعني هذا الكلام لا يستقيم حتى لا تدعي إليه اليهوديه نعم عليه أبو نعم حسناً الله عليك ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلههم واحدا نصبه على البدل من إله آبائك وإسمايل وإسمايل عمه هكذا فهو من التغليب ونحن له مسلمون حال من من معمول نعبد تلك إبراهيم نسينا أن نقرأ الحواشي له أسلم قال إن كان الأمر قبل النبوة عند استدلالي عند استدلالي بالكواكب فأسلم على ظاهره وإلا فالمراد منه الثبات أو غير ذلك منه في الحاشي الثانية قال حين ألقي في النار وذلك حين قال جبريل عليه السلام لك حاجة قال أما إليك فلا منه وفي الحاشي الثالث قال من قيل أم متصل أي تدعون على تدعون على أنبياء اليهودية تدعون على أنبياء اليهودية بلا سند أم كنتم حاضرين وفي البحر لا نعلم احدا أجاز عذف هذه الجملة ولا نحفظ ذلك في شعر ولا غيره وقيل منقطع بمعنى بل للاضطراب عن كلام الأول لا بمعنى نفيه بالاضراب, بالإضراب. بالإضراب نعم حسن الله بالإضراب نعم بل للاضراب عن كلام الأولي لا بمعنى نفيه والحكم ببطلانه بل بمعنى الأخذ فيها هو أهم وقيل قد يجيء قدم بمعنى الهمزة وحدها ويكون لمجرد الإنكار وها هنا كذلك تلك أي إبراهيم ويعقوب وبنوهما أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من العمل ولكم يا معشر اليهود ما كسبتم أي انتساب انتسابكم الي حتى لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تؤخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قالت اليهود للمؤمنين كونوا على ديننا فهو الحق وقالت النصارى مثله قل, قل قل بل ملة إبراهيم قل بل ملة إبراهيم أين نكون أهل ملته أو نتبع ملته حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق حال حال عن إبراهيم وما كان من المشركين وهذا تعريض للمخل للمخلطين هكذا عندكم للمخاطبين عند هنا الكلمة خطأ وهذا تعريض للمخاطبين قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء وما أتي موسى وعيسى أفردهما بحكم, بحكم, بحكم أبلغ لأن النزاع فيهما وما اوتي النبيون قال في الحاشيه بحكمه وهو الايد فانه ابلغ من الإنزال وما اوتي النبيون المذكورون وغيرهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كاليهود يكفر ببعض ويؤمن ببعض واحد بحسب الوضع الذي بحسب الوضع يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث ونحن له لله مسلمون مخلصون منقادون فإن آمنوا فإن آمنوا قال في الحاشية الثانية بحسب الوضع فهو اسم فهو اسم لمن يصح أن يخاطب ويشترط أن يكون استعماله أن يكون استعماله مع كلمة كل أو في كلام غير موجب أو موجب نفس على ذلك أبو علي وغيره من أئمة العربية فإن آمنوا في الحاشي الثالثه قال جاء بكلمة, بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير فإن آمنوا أي أهل الكتاب بمثل ما آمنتم المثل صلة والباء زائده أي مثل ايمانكم بالمذكور أو هو من باب التعزيز إذ لا مثل لدين الكفر دين الإسلام نحو قوله تعالى فاتوا بسوره من مثل البقرة قال في الحاشي الرابع بمثل ما أي حصلوا دين آخر مثل دين دينكم مساوية له في الصحة والسداد فقد اهتدوا أو فقد اهتدوا أو فقد اهتدوا منهم فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإنما هم في شقا خلاف ونزاع فسيكفيكهم الله تسكين للمؤمنين ووعد للحفظ والنصره وهو السميع العليم من تمام الوعد والبعيد لا في طلب, الحق في طلب حق صبغة الله صبغة الله من تتمه المقول هكذا شيخنا من تتمة المقول أي قولوا التزمنا دين الله أو صبغنا الله صبغته أو صبغنا الله صبغته هكذا وهي فطرة الله فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغ حلية المصبور نقل أن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر ويقولون هو تطهير لهم وبه يحق نصرانيتهم فيكون للمشاكلة ونقل أن بني إسرائيل قالوا لموسى هل, هل يصبغ ربك هل يصبغ أو يصبغ ربك فناداه رب أن قل نعم أنا أصبغ الألوان وأنزل الله عن نبيه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لا صبغة أحسن من صبغته ونحن له عابدون مطيعون لا نشرك به كشرككم عطف على آمنا قل يا محمد لأهل الكتاب اتحاجوننا اتجادلوننا في الله في دين الله وأمره حيث قالوا هنا الحواشي قولوا التزمنا قدرنا التزمنا ليكون داخلا في مقولي قول آمنا لأنه لو, لو قدرنا إلزموا كما قدره كثير من المفسرين يلزم, يلزم فك النظم لأن قوله ونحن له عابدون عقف على آمنا فيلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه باجنبي هو قوله الله من نحسن من الله صبغة فإنه ليس من مقول من مقول قولوا حينئذ وقيل نقدر وقول وقوله ونحو له عابدون مقدر بالقول أي وقولوا نحن له عابدون فلا يلزم فك النظم وأنت تعلم أن ما ذكرناه أقل حذفا وأمتا فتدبر قال في الحاشة الثانية فناداه عن سيبوي أن صبغة الله مصدر مصدر مؤكد لقولي آمنا بالله فإن الإيمان يطهر النفوس كأنه قال طهرنا الله تطهيره اتجادلوننا في الحاشيه الثالثة اتجادلوننا في شأن الله وصف وصف وصفا واصطفاه النبي من عربي دونكم النبي. واصطفائه النبي، واصطفائه النبي من عربي دونكم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. في الله في دين الله وأمره حيث قالوا حيث قالوا الأنبياء منا فنحن أولى بالله منكم وهو ربنا وربكم لاختصاص له بقوم دون قوم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لكل جزاء عمله فليس ببعيد أن يكرمنا الله تعالى ونحن له مخلصون موحدون أي لنا هذا المزيد دونكم تقولون المنقطع والهمزة للننكار إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما قال عمران ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يقرؤون في التوراة أن الدين الإسلام وأن هؤلاء الأنبياء براء من اليهودية والنصرانية فشهد الله بذلك فكتموا شَهَادَةَ الله عندهم من ذلك قال في الحاشية عنده الظرفان كلاهما طفة شهادة وما الله بغافل عما تعملون وعيد لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كرر مبالغة في الزجر عما في الطباع من الاتكال بالأشراف من آباء وقيل الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي الآية لنا وقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني أصلاف أهل الكتاب قال سيقول السفهاء من الناس ول... سيقول السفهاء من الناس اليهود ومشركوا مكة سيقول في الحاشية ظاهر في الاستقبال وهو خبر من الله قبل استقبال من الكعبة فو من, المعجز... من المعجزات وذهب قوم إلى أنه نزل أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم نزل سيقول السفهاء نقص على ذلك ابن عباس وغيره وحديث البخاري وهو أنه صلى الله عليه وسلم طلّ في المدينة نحو نحو بيت المقدس ستة عشرة أو سبعة عشر شهراً وكان يجب وكان يحب التوجه أم يجب شيخنا؟ لعله يجب أو يحب هناك نقطة غير ظاهرة وكان يحب التوجه نحو الكعبة. فنزل قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما واللهم عن قبلتهم الآية فقال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب فعلى هذا فعلى هذا السين شيخنا مكتوب عندي دل على أنهم كما صدر عنهم في الماضي يصدر عنهم في الآتي فهم في ضلالهم في الأول والثاني وجيز شيخنا حفظكم الله الكلام غير مفهوم فعلى هذا السين ماذا يعني نعم شيخنا طيب من أين القطع؟ كان يحب التوجه نحو الكعبة آه وكان يحب التوجه نحو الكعبة فنزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فقالت سفهاء من من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم الآية قال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب فعلى هذا ماذا عندكم السين أم السين ماذا يعني السين سيقومي أي نعم، إن شاء الله عليكم. السين على كما صدر عنهم في يصدر عنهم في في في والثاني. الله فيكم. فيك. وفي قال في الحاج الثاني السفهاء الذين خف أحلامهم وسمهنوها بالتقليد والإعراض على النظر بيضاوي ما ولاهم ما صرفهم. عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي الصخرة قل لله المشرق والمغرب ملكا هكذا ملكا ملكا لا يختص بمكان دون مكان يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تقتضيه الحكمة فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة وكذلك كما هديناكم صراط مستقيما وقيل إلهي ملكا ملكا لله المشرق والمغرب ملكا له نعم ملكا له ملكا لا يختص به مكان دون مكان محسن الله إليكم وكذلك كما هديناكم صراط المستقيمة وقيل إشارة إلى ولقد استفيناهم في الدنيا أي كما اخترنا إبراهيم عليه السلام جعلناكم أمة وسطاء عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا على صدقكم وذلك لأن الأمم يجحدون يوم القيامة لتبليغ الأنبياء فالأنبياء يأتون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فيشهدون بالتبليغ فتقول الأمم من أين عرفتم فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه ثم يزكيهم محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحاشية الأولى وسط وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط ها هنا بالعادل رواه رواه احمد والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم مرفوعا فوجب الرجوع الرجوع الى ذلك فتح وقال هنا طبعا ناخذ البخاري طيب شيخ عبد الله شوف الشيخ إذا نواصل منك تكتبي هذا بارك الله فيكم شيخنا الله عليكم وكتب الله اجركم وتعيكم ونجيز شيخنا بما قرانا جامع البيان أحن الله إليكم وبركة الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا نلتقيكم غدا بإذن الله شيخنا إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وطو replies <تصفيق> طيب شيخنا أحن الله إليكم وبركة الله فيكم وكتب الله أجركم شيخنا إن شاء الله نلتقي غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته so and